بسم الله الرحمن الرحيم القارعه ما القارعه وما ادراك ما القارعه يوم يكون الناس كالفراش المبث وثتكون الجبال كالعهن المنفوش فاما من ثقلت موازينه فهو في عيشة وأما من خفت موازينه هاوية وما أدراك ما هي نار அதனிய